بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما معنى قول الله عز وجل حتى إذا أقلت حملت ورفعت أحسنت لماذا سمي السحاب سحاباً؟ نعم لماذا سمي السحاب سحاباً؟ نعم لأنه يمشي بسرعة كأنه يسحب أحسنت طيب الثقال ما معنى سحابا ثقالا ثقالا ما معناها نعم التي فيها ماء يعني مليئة بالماء أحسنت والثقل يأتي على قسمين ما هما حسي ومعنوي وهنا الأخ يسأل عن قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما نوع الثقل حسي أو معنوي هذا الثقل معنوي طيب قوله سقناه ما معناه سقناه عندك عبد الكريم السوق هو الجلب والطرد أحسن قوله سبحانه وتعالى لبلد ميت لبلد اللام في قوله لبلد بمعنى إلى كما قال سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت الى ليفيد الغاية بأنه بأن غايته إيصاله إلى بلد ميت إلى ذلك البلد الميت وقيل معنى اللام في قوله لبلد بمعنى لأجل من أجل أو لأجل بلد ميت ويفيد حينئذ التعليل بأنه ما سيق من مكان بعيد إلى ذلك المكان الآخر إلا من أجل البلد الميت كي يحيا كي يحيا والبلد في لغة العرب هو كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر وخال أو مسكون كله يقال له بلد إلا أن استخدامه في البلد العامر المسكون أكثر ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن البلد الحرام المسكون الآهل بالناس العامر قال سبحانه وتعالى وصفه بالبلد لا أقسم بهذا البلد وإذا جاءت كلمة بلد معرفة بال دون عطف فإنها لا تدل إلا على البلد الحرام كما في هذا الموضع الذي ذكرناه لا أقسم بهذا البلد فعرفه بكلمة البلد وقد يأتي البلد لمكان قفر خال غير مسكون ولا عامر وهذا كان معروفا فالعرب تسمي الفلاه أي صحراء الخالية من السكان تسميها بلدة كما قال بعض شعرائهم وهو الأعشى قال وبلدة مثل ظهر الترسم حشة للجن بالليل في حافاتها وجلوا وبلدة مثل ظهر الترس أي ليس عليها مسكن مثل ظهر الترس موحشة أي أنها قفر ووصفها بأنها بلدة هذا دليل على أن العرب كانوا يسمون المكان المسكون وغير المسكون بلدة أو بلدا. وسيأتي لماذا جعل الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله عز وجل اللام ولم يذكر إلى لبلد ولم يقل إلى بلد في هذا الموضع سيأتي إن شاء الله التعريف بذلك قوله سبحانه وتعالى واصفا هذا البلد الذي سيق إليه السحاب الثقال وصفه بأنه ميت وتعرفون مادة موتة في لغة العرب أنها تدل على ذهاب القوة من الشيء كما جاءني النبي عليه الصلاة والسلام فإن كنتم لابد آكليها فأميتوها طبخا أميتوها أي أذهبوا قوة ريحها بالطبخ، وكذلك إذا قيل مات فلان يعني ذهبت قواه منه فلم يعد يتحرك وكذلك إذا قيل أرض ميتة يعني لا حركة فيها قال الله عز وجل هامدة لا حركة فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كأنها حي كأنها حي وما المقصود بالبلد الميت ما معنى البلد الميت قال بعض أهل العلم أي ليس فيه نبات ليس فيه نبات فكل أرض ليس فيها نبات هي ميتة وقال ابن الأنباري البلد الميت أي الذي يحتاج إلى المطر لانقطاعها عنه فهي منقطعة عن المطر والجمع بينهما هو الصحيح أن البلد الميت هو الذي لا ينبت فيه فهو محتاج إلى المطر لا نبات فيه وهو محتاج إلى المطر وفي هذه الكلمة قرأ الأكثرون من القراء بالتشديد ميت ميت وقرأ بعضهم كابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم بالتخفيف ميت وهذه في كل لفظة موجودة في القرآن تأتي ميت وميت وهل هناك فرق بين الميت والميت؟ الجواب نعم وقد سلف ذكر ذلك بأن الميت لا يستعمل إلا على ما تحقق موته على ما مات وأما الميت على ما مات أو ما سيموت في المستقبل وهنا هذا البلد الميت يحتمل أمرين يحتمل أنه قد مات فعلاً فلا حركة له ولا نبات فيه وهو محتاج إلى المطر ويحتمل أن يكون قد قارب موته فلم يبق من النبات فيه إلا القليل وقارب حينئذ موته والأول أظهر قوله سبحانه وتعالى فأنزلنا به الماء فأنزلنا الإنزال من علو من مكان عال وإنزال الله عز وجل لنعمه يكون بأمرين إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال الله عز وجل للقرآن الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إنزال القرآن الكريم وقوله سبحانه وتعالى الله الذي نزل الكتاب وكذلك أيضا من الإنزال ما يكون نسبيا يكون نسبيا كإنزال الحديد من معاني الإنزال في القرآن الإنزال النسبي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يكون ذلك من رؤوس الجبال كما ذكر أهل العلم يكون من رؤوس الجبال ومن هنا وهناك يتساقط من أعلى إلى أسفل ذلك الحديد فإنزاله نسبي. وقد ورد أيضا لمعان ولأوجه أخرى منها إنزال السكينة من أجل أن يحل الأمن وتحل الطمأنينة في النفوس كما أنزلها الله عز وجل على المؤمنين وعلى رسوله وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ومن أنواع الإنزال إنزال الملائكة إنزال الملائكة كما قال سبحانه وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق ومن ذلك إنزال العذاب أن الله عز وجل ينزل عذابا وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا والرجز هو العذاب رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ويأتي لمعاني أخرى أوصلها بعض أهل العلم إلى خمسة عشر وجها هذه التي وردت في القرآن الكريم معاني الإنزال في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى فأنزلنا به الضمير يعود على البلد وكيل على السحاب أنزلنا بالبلد الماء أنزلنا بهذا البلد الميت الماء وكيل أنزلنا بالسحاب لأن السحاب يعد آلة لإنزال الماء فأنزلنا بالسحاب الماء وكلاهما محتمل والمقصود بالماء في قوله الماء المطر المقصود به المطر وقد أطلق الله عز وجل في القرآن لفظة ماء على أمرين الماء الذي نشربه، الماء الذي نشربه كما قال سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون وفي مواضع عديدة من القرآن. الموضع أو المعنى الثاني يطلق الماء على النطفة التي يخلق منها. الإنسان قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وقال سبحانه خلق من ماء دافق هذا إطلاق لفظة الماء في القرآن الكريم على هذين الأمرين ما نشربه وما خلقنا به قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا الفاء للتعقيب وذلك أن الإخراج كان عقب الإنزال أنزل الماء في هذا البلد فجاء عقبه مباشرة الإخراج أخرج الله عز وجل به من كل الثمرات وهذا الإخراج معناه إظهار الشيء من مكانه أو حاله تؤ إظهار الشيء فالله عز وجل أظهر النبات من البلد الميت أخرجه بمعنى أظهره وأبرزه من مقره ومكانه وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية نوعين من الإخراج إخراج النبات والثمرات من الأرض مع اختلاف أنواعها وأصنافها وأشكالها كما قال فأخرجنا به من كل الثمرات النوع الآخر إخراج الموتى من قبورهم كما في الآية نفسها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فذكر الله عز وجل نوعين من الإخراج يبين لنا أن إخراج الموتى من قبورهم كإخراج النبات من الأرض الميتة كإخراج النبات من الأرض الميتة قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا به إلى من يعود الضمير به ما المقصود به فأخرجنا به وقيل المطر لأن إخراج الثمرات كان بسبب المطر كان بسبب المطر وقيل أخرجنا به أي بالسحاب وهو مقارب له في المعنى فالسحاب يحمل المطر أو الماء وقيل يعود إلى البلد لأن البلد ليس يخص به هنا بلد دون بلد بل هو عام في جميع البلدان وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هذه الأقوال الثلاثة محتملة قوله من كل الثمرات أخرجنا به من كل تأمل كلمة كل كل هذه لفظة تأتي لمعنى ضم أجزاء الشيء أجزاء الشيء ضمها يعد كلا, يعد كلا. وتأتي في القرآن بمعنى يين. بمعنى التمام كما قال الله عز وجل فلا تبسطها كل البسط أي بسقا تاما هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى جميع كما قال الله عز وجل ليظهره على الدين كله أي جميعه. هذا إطلاق كلمة كل وكلمة كل تفيد العموم أي أنه يندرج تحتها أجزاء كثيرة وتأمل كم هي النباتات التي تخرج. إذا نزل على الأرض الماء نباتات كثيرة مختلفة متنوعة وثمرات وفواكه مختلفة والماء واحد الماء واحد السحابة واحدة المطر الذي نزل واحد والثمرات متنوعة هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ولم يأتي لم تأتي لفظة كل في القرآن معرفة بالأل الكل ولذلك انتقد أهل العربية استخدام ال في كلمة كل أي أنها لا تستخدم في كلمة كل فلا يقول شخص الكل ولكن جاءت في لسان العرب بدون ال قوله الثمرات الثمرات جمع ثمرة والثمرة تستعمل لكل ما يتطعم هذا في الأصل لكل ما يتطعم من الأشجار يقال له ثمرة فما يخرج من أشجار العنب من ثمرات ومن النخيل كذلك هذا يقال له ثمرة ثم إن كلمة ثمرة تأتي لشيء حسي كما يأكل الناس من العنب والرمان وغيره من الفواكه والثمرات وكما ويستعمل أيضا للشيء المعنوي للشيء المعنوي فمثلا للعلم ثمرة للطاعة ثمرة للأعمال الصالحة ثمرة هذه الثمرة معنوية وليست حسية لها ثمرة نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وبارك الله فيكم